وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول رب العزة تبارك وتعالى فيه هذا القرآن يهدي الذي هي أقوه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لأن لهم أجراً كبيراً وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً يبين الله سبحانه وتعالى أن القرآن يهدي لذتي هي أقوى هو الذي يقيم الطريق الأقوى والباب الأقوى الذي يسير المسلمون عليه، وإتباع هذا المنهج يوصلهم إلى السيادة والقيادة والعزّة والمجد والسّلّة وأنهم يتتبعون غيره. وسنقوا مناهج أخرى فسيسنق منهم هذا الخير كله إن الثعان يهدي للنقيه أقوى وهو الذي أدىنا إلى العقيدة الصحيحة والإيمان الراشح لكي نحفظ الله وإنه لا شريك له ولا ربك سواه. نعطي الله جنادة صحيحة. ونوحده توحيدا خالصا. لا شائبة فيه الشرك، سواء كان صغيرا او كبيرا. ظاهرا او حقيا. علينا ان نوحد الله توحيد طبع من نتوكل إلا على الله ولا نتوكل إلا لله ولا نطمه ولا نسلعي ولا نسهل إلا الله فإذا سأذنفت أذنف وإذا سأذنفت أذنفت بالله، وعلمنا القرآن أن الضرر لنفع بيده الله، وأنه لا يملك مخلوق أن يضرع وينفع، والطغاة يعلم العقيدة، لا عن طريق التخليد الموروث، ولا عن طريق التلفيق فحسب، إنما يعلمك العقيدة كذريها وحجتها.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 قل من بيده ملكوت كل شيء وهو ينير ولا يجرع عليه لكيكم تعلمون سنقولون لله قل تصحون كيف تصرفون عن حق واضح البيت إلى مناهج باطلة راقبة خافية كأنا تسحرون والقرآن يسأل ليستفير في فيك العمل والشفير قل أهل بالله أفتخذ وليا خاطئ السماوات والأرض وهو يبعد ولا يبعد ويستعرم أضمؤمن بعض النعم الذي أصدق الله على عبادك ثم يسأل من الذي خلقه هل هناك آلهة مع الله؟ عاونوه وتعالوه بذلك؟ وهل يكون أن توجد آلهة متعددة لو كان فيهما آلهة إلا الله لكثبتك والأسئلة ونوالية. من من من هم من خلق السماوات والأرض. وانزل لقل من السماء ما أصبأ به يابه حذر ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله. فلهم صوم يحملوه. هم من جعل الأرض يقول ما بين البر والبحر ومن يرسل رياح فشر من بين يدي احمد الهي مع الله تعالوا والله على ما يشيرون هل يبدا ضفط لا يحدث هل يبدا ضفط بلا شعار او او الهي مع الله كلها كنتم تكون عقيدته عن دليل ومرهاد حتى إذا جاء أحد يضع على الإسلام في عقيدته لنبدأ من مبادئه استطعت أن ترد عليه ولا سيما في بلاد العلمانيين والعقلانيين إن هذا القرآن أحديث الذي هي أول وقد هدان القرآن إلى شريحة خاملة خامة بها يحكم الناس هم من الحق والعدل والإنصاف لا استبداد فيها ولا غلط ولا قويان وهكذا إذا حكمتُم بين الناس أن تحكموا بالعلم. فأمر القرآن أن نستمسك بهذه الشريعة وأن نحرص عليها. وأن نفهم الشرع فينا فإذا لم يحكم الشرع الإسلامي فلا إيمان لمن صرف عن دين الله وعن شرعهم لقول الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيهم ويتقلموا تسليما الصلاة والزكاة والصيام والحج فقط فلم يفهم شيئا عن الاسلام. ان الاسلام يطالبك بهذه الاشياء كما يطالبك بان تحكم بكتاب الله. او ان ارفع قوطك مطالبا بالحكم بكتاب الله. وان لا جرم تؤمن بالطابع. بل عليك ان تكفر بكل من زنا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكون به. يصلي يصكر ثم لا يريد الحب يزعو يزعو زعماً باطلاً أنه يؤمن بالله ورسوله. وهذا زعم الباطل. أنه لا يريد أن يحكم شرع الله، ويريدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد قوموا أن يفسروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، وإذا فلَفَ من أحدهم أن يحكم شرع الله أو أن يطالب بتحكيم شرع الله إن رسول أئمة المنافقين يقبلون عن كفولة هذا المنافق الذي يزعم أنه يصدق بالشهادات ويؤمن بالله ورسوله ثم لا يريد أن يحكم شرع الله هذا منافق في آية وكاتب في آيات أخرى وما. بالمؤمنين. ما أولئك بالمؤمنين الذين يقولون آمنا بالله وبالرسول وأضعنا ثم تولى فإطملهم من بعد ذلك. وما أولئك بالمؤمنين. لابد من نطبيق شرع الله. ونحن ربع المسنى في جهاد المستمر. يطبق شرق الله. لأن هذا يهدين إيماننا. ويجعلنا غير مفين مهما نفقنا بالشهادتين. ومحما صلينا وسعينا أولا. إن هذا القرآن يحجر لفه الأقرى. وقد هدان القرآن إلى أخلاق كريمة. وآدام رفعة. فعلينا أن نتخلق بأخلاق إذان. ولقد كان رسول الله والأمانة والوفاء. والوفاء بالعقود والعهود. وضرب المثل. في استخزاء بهذه الأحلاق الكريمة. أما أن نخشر الكلام. ونقل العمل. أو لا نعمل. فذلك يجاد أخلاق الإسلام. يا أيها الذين آمنوا. لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبرى ضغطاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هتقولون الله بالبحر وتنزلنا أنفسكم وعنكم تبدون النتاب؟ أفلا باحرون؟ لابد أن نستمسك بأخلاق الإسلام لأنها توصلنا إلى أرسع الدرجات ويطلع بها من الجميع ما لا يطلع بأي عمل آره وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنما فرحت لأتم من مكارم الأخلاق وحين مدحه ربه لم يمدح بثكاء ولا عضرية ولا حسب ولا نسب ولا علم ولا أي شيء آره إنما مدحه أخلاقه الرفيعة. فقال الله عن رسوله الكريم وإنك لعلى ألو عظيم. أنت في بلاد كفر. رمز للإسلام. ونعاد إلى الله. لا بد أن أدعو لا دعوة من كلام حسب وإنما دعوة لأحلاقهم وأعمالهم فرب خلوك ورب سلوك يدعو إلى الإسلام أكثر من مئات الخطف وآلاف الأحاديث لا بد أن تنقصنوا لأحلاق الإسلام وتتعذبوا بآلافه حتى يعلم الضوء والدالي أنكم أنتم المسلمون أنكم متبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم القائمون على حضر الله تدعون لأعلاقكم وأعلاقكم لابد أن يدمس القحار فيكم الصدق والأمان والوفاء والعهد وكل ألوك كريم وأن يعلموا عنكم أنكم تجذبون كل ألوك الذمين وبذلك يقولون أعظم التحدي إلى الله فلابد من التزام الألوك ولا تستوى الحسنة والسيئة ادفع من الذي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عزاوة فأنه ولي حميد وأضعوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أيها الإخوة إن هذا الضرآن يهدي للذي هي أقوى وقد حزانا إلى أننا نقول الحق وإن كان مرا لا نداه ولا نداه ولا نصالح في ديننا ابدا و لم نسطو توجيه فلا تفتح المكذبين ود لو تذهل فيذهلون ود لو تميل فيميلون ود لو تلين فيميلون ود لو تصالح فلفانعون وهكذا لا بد أن السمسك بديننا لا نراه فيه ولا نراه، وأن قول الحق في كل نطق أمره بكل نطق، ولقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر فقال الحق بأحلك الظروف وأضيق الأوقات، وأصدق منهم والشذائذ تحيط بهم قال الحق، ولم يتأخر عن قول الحق. انبغي ان يقال، قال الحبيب محمد كلمة الحق. واعلى التوحيد. وطلع الناس متبقون على الخفر والشرك. فلم يتأخر عن كلمة حق ابدا. فلا نكذب الحق. ولا نقصده. ولا نقول هذا حق يقال وهذا حق لا يقال، انما الحق كله ينبغي ان يقال وان نرفع أصواقنا في الحق في كل مكان لا بد أن نفعل من رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كيف نقول الحق؟ وأننا لا نداخل ولا نصالح ولا نداخل أبدا فإن الحق لا يقبل الانتساغ والانتساء إن الحق واحد لا يتعذل ولا ينقذل ولا يتجدد لا بد أن تعرف أنك إذا قصمت الحق أصبح قاضلا لأن الحق لا بد أن يقال كله ولا نقوم شيئاً منه ونطرق شيئا آخر والحق والفاصل لا يزلحيان أبداً ولا مزاومة في مبادئ الحق أبنقول المزاومة في البيض والشراب هذا بثمان يمكن أن يكون بعشم ليجعله بسعاً ويمكن أن يكون في الدبلواتية والسياهة الخرقاء التي يعرفها الناس فنقعد المتخاصمات على الحدود الدولية مثلا، ونتنازل كل منهما عشانهم هذا و هذا في التجارة. أما المساواة في الدين فلا تكون قبلها. لا مساواة في الدين أيها الأبواء. إن إلا الدين مبادئ وحقائق لا تنازل. عن مبدأ فيها، ولا يتنازل عن الصغير كون الكبير بل الصغير لم بغي أن يحلم به كالكبير في مبادئ الإسلام وإن إذا أرد أنه ليس هناك صغير ولا كبير فالنغد من المحفار على مبادئ الإسلام كلها فلا مساومة في الدين ولا تنازل عن مبادئ أجل إنما لا بد أن يوحد الدين وإلا الذي جلسوا الدين فقد آمل ببعضه وصدق بعضه وحظ فيه قول الله أخذوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منهم إلا فيزهم من حياة الدنيا ويوم القيامة يُعجبون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تحملون لا مشارمة في الدين ولا الثلاث ثم إنه لا لقاء بين الحق والماضي لا على ما أجد في مسكني ولا ما أجد في ولا لقاء بينهما في أول القبيلة ولا في منتصفه ولا في نهايته إن الحق هو الحق لا يقبل النزيئة ولا المساومة ولا يمكن أن يتنازل عن مبدأ المبادئ مبادئه فإذا تنازل الصادق فإن الحق غير مستعدين لتجاهله لأنه لا مجاهلة ولا مساومة لا ملايات ولا قصار في الدين أبداً ونحن عند توجيه ربنا فلا تطغ المكذبين وادوا لأو في الهنون والحق لا ينفق في صُّكَ ولا في صُّلُفات بل لابد أن يُقالَه بمررتِه بقوتِه بثباتِه خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم إن الحق الذي نغرب بأسلوب ضعيف كليل الحزم لا يكون حقاً بل يكون هو الباطل وقد رفضت رؤانه أن تعرف مبادئه بأسلوب ضعيف رفض وقال لرسوله فلا تضغي المكذبين ودوا لو تضغي في المذنون وقد قال محمد صلى الله عليه وسلم وهو يوجه العالم كله يوجه بكلام زلزل الأرض من تحت أخنام القرش وهز الظلم والطغيان كله قال يا عبد في يمين. والقمر في يتاني. على ان ادرك هذا الامر ما دركته. حتى ينهره الله او اهلك دونه. ودوّت كلمات رسول الله. دوّت في الآفاق. ووقف الماريه لتأذبه. امام هذه الكلمات. التي صنعت حضارة لا تعادلها حضارة مع الدعم الدعون أسطع المفتوح هكذا سمع قبل وصول الله يزعم في الآفاق للنبات على المبدأ والالتزام بالحق أي أبناء الضوف والصدور أيها الأخوة الأجلاء إن هذا القرآن يهدي الذي هي أقوى. للتي هي أقوى. فدعانا من العجل والحطر. وترك الظلم ومحاربة الظالمين. والغروط عليهم. والثورة على مطهار المستبدين. ونهال القرآن أن نركى للغين ظلمه. أو أن نسكت. أو أن نقوم. أو أن نهدأ. ونقوق الظالمين. يقول الله على. ولا تركي الذين ظالمون من ملكهم النار وحذارنا أن المصيبة والعذاب الشديد للنبي لا ينزل على الظالمين فقط ولا ينتقم الظالمين في بين الناس أن سيأخذ العامة والخاصه فيقول الله جل جل فاتقوا فتنة لا تُصيب إلا الذين منكم اوى الصحة واعلموا الله شديد اعطاء هكذا يقول للقرآن ويبين لنا الشفير صلى الله عليه وسلم عندما ما قد لأن نطلب على يد الظالم المسجد نطلب على يده بالأفضل من حديث وعن نمناهه من ظلم. وعن نتور عليه وعن نوقفه وعن نقول للظالم عن مخالبه نفع الظلم ولا لما عندها وربك ظالمًا إلى أهلها يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا رأيتم الظالم ولم تأخذوا على يديك يوشك أن يعمأ الله بعذاب ويقول الشفير صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا قالوا هذا ننصره مظلومًا فكيف ننصره ظالمًا؟ يأخذ على يديه على يديه فتمنهوهم من الحق فإذا كان حكام المسلمين قد انحرفوا وظلموا وطغوا وطاغوا ف اخذوا شعوبهم مريكا. اذا كان هؤلاء الضالمون المسلمون يفعلون ذلك فلا بد من الثورة عليهم، لا بد من الخروج على حكام المسلمين الضلما الذين استمدوا بأموال دولهم وأخذوها. واستنعوا بهذا المال وتركوا الشعوب فقيرة ذليلة. والشعوب حينما تسنعوا للظالمين هذا فهي مخدوعة من ناحية وخائفة من ناحية النورة. خائفة تخاف على وتعشاه مع أن الضالب حرق واحد إلا له إلا فرق واحد وليس له إلا يدان ورسلاء كفراء لله فلو ألا الناس كلهم انقضوا على الضالب لوجدوه أضعف من دبابة وأصغر من معوضة شعوب المرسلين ذليلا خاريطا ما لن يُرْيَلَ طالب لأمة الكريمة الأبدًا ولن يُرْيَلَ طالب لأمة الرشيلة الأبدًا ولن يُرْيَلَ مُسْلَمِكِ لأمة الأرض ربها وأطاحته وعبدًا لكن الجماهير المسلمة انصرفت عن عباسة ربها وعند نظاره فانصرفت عن الكرامة والرشدة إن هؤلاء المسلمين سلموا كرامتهم ومن ثانيتهم لتغاضي المستبدين فحيث لا نذكر عن كزته لكرامتهم فهل يصيبهم ما يصيبهم من الذله والمهانه لقد للجماهير المسكينه عن وعن خارفة الجمومات وعن يبذج الضائفون في كل مكان. لا بد من ثورة عائمة وقوة مخيمة على هؤلاء الانطهار الذين اعتمروا دول الإسلام رغباً وغيحاً وردوها عن الآباء والأجداد. فهذا تطرقون فيها تصرف في الهجل فهؤلاء الشعوب خدم وعديد عندهم. وهذه كلها ورثوها عن آلههم، هم وحدهم يستمتعون بها. أيها الأخوة الأجلاء، لا بد أن ننظر لهذا الأمر نظرة جدية وعيك فاحصة. إن هؤلاء المسلمون بالدين أخوانه وضربوا أخوآه من مجمع المسلمين. يتصرفون في به دون أن يرجعوا إلى ما. بينهم. طرفوا الشورى. واستنسكوا بالطاعدة الذي وضعها للحول. ما أريكم إلا ما أراه. وما أهديكم إلا سبيل رشاد. انتمع حبياء المسلمين. هذه الطاعدة الجرعية الضالمة. يتمكن لهم من الاستبداد والطغيال. فرأيهم هو الرأس. والذي يتكلمون به هو سبيل الرشاد في ذاهمهم. وهكذا، فهل واجه المصدرون هذا الطغيان والاستبداد سيداته؟ بأي شيء واجهوه؟ واجهوه بالتصريح والبلاح، هلقوا بأزماء من قدره؟ هلقوا باسم من قدره؟ باسم من قدره؟ هلقت الشخور بأزماء من قدرها؟ وانتهت الحناجة، وانتهت بإذن الظالمين, باسم الظالمين باسم الطهار بإذن الضادلين السائدين للأبياء بإذن الطهار والفتح حدث الشعور ما جراه لها الحياة يخرج لها أفضل المهنان فيه ها روی که هذه لحظ هذی امدنه ركاية لا قد من أن ينقل فرق على أصيب نحمن وأن نحزمهم كيف يحكمون الله فإلا أن يدينهم من أغاية والنظر عليهم وذلك لا يكون إلا بالجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الذي يقول لك سبيل والذي لا تظلموا أحقه فلا تهينوا الظالمين ولا تقبلوا عليه لا تفوت صفة طبور لا تصدوا نصف الظالمين بكل ما بيكون يوروا عليه ورفعوا أصواتهم بقول الحق ودروا إلى الله واله على المنكر وضربوا على الظالمين المسلمين لعظم من حديث هذا رجلكم فلا تقلوا عن هذا الوعد وإن كان ما لكم تأذوا الأبان وقولوا الحق وإن كان قررا واتفحوا الظالمين في كل مكان وجاهدوا من الله حق لآيبه واجتباكم وما جعل عليكم في الدين الحق مئلة أبيكم إبراهيم ونماكم ومسلمين أقول قولي هذا وأستغفر الله إي وانه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فإلى عباد الله أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله إن القرآن يهدي الذي به فقد هذا للحقيقة الصحيحة والإيمان قادم. و للتشريع القوي الذي لا تشريع أعظم منه. فقد طبق هذا هذا التشريع رفضا على العالم كله الأمان والأمن والسلامة والسلام الحقيقي رفضا على العالم. الحق والعدل وهو أن تنظرهم في المواجهة وهذا الناس وأصبحوا في أحسن حال فلقنا نصرف عن هذا المنهر القويم نرى ما نرى تمزق البشارية ديابها بل تمزق لدها ونقصر لدها وتتنازع البشارية وتعيش في الخيرة وقلق واضطراق يوم أن انصرت عن منهج القرآن عن القرآن وهو يدفع فيه أكبر نرى البشرية تنمدق ونتقرق وتنتحد نرى إنه يومنا هنا ومن يعيشون في قلق نفسي وعصبي مع أن المالديات مبتولة لهم والحضارة والمدنية وكل شيء أمامهم، والحياة ملسرة من عندهم فما بالهم يخلقون؟ ما بال الأمراض العصرية والنسلية؟ وما بال الانتحار؟ وما بال انقلق في كل مكان؟ لأنه يتعد عن منهر القرآن الذي يدعو الذي هي أقوى وهدان القرآن إلى أخلاق كريمة وآذاب عظيمة وهدان القرآن إلى أننا لا بد أن نستمسك بديم الله ولا نجزئه ولا نقسمه وهدان القرآن إلى أننا نقارض الظالمين وندفعه ونطور عليه ولا نهكل إليه ولا نسبت أو نصر و هذا القرآن الذي يحذر الذين أقوى إلى أعظم علاج وأكرم دولة هو الذي يحل كل مشاكلها ويعالج كل أذوايلها هو الجهاد في سبيل الله هو رأس عمري وعمول وزهو السنان ولما جاهد المسلمون عزوا ونصره الله وجاءه المجد والسنة وأصبحت دولتهم. شوطا في كل مكان، فاضط عالقارة في العظمية، سعدها أفريقيا وأفريقيا وأسيا، وأجحد بالغزو على القارة الثالثة في أوروبا، وأصبحت نفسيق في أيديه، وهكذا حينما جاهدوا في سبيل الله جاءهم الحسد والنصر والمنف، فلما انصرفوا عن الجهاد. سلب هذا الخير كله، وتناقص أرض المسلمين من كل مكان. وأصبحت الأمم لا تبالي بهم ولا تعتني بشأنهم تعرض المؤتمرات فلا يلتحق بليهم ولا يفكرون بأن يحضر جسرون معهم لماذا تركوا الجهاد في سبيل الله تهانوا على أنفسهم ثم هانوا على الناس ولقد دعال القرآن إلى الجهاد في سبيل الله لعالتها واعتبرها أعظم تجارة يا أيها الذين آمنوا هل أزلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الأليم تؤمنون في ورسوله والجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأموالهم. واعتبر القرآن أن المؤمن ليس هو من آمن فقط بل من آمن وجاهد. فالذي لا يجاهد لحرش هذه الآلة ومعناها لا يكون مؤمنة. إلا المؤمنون الذين آمنوا بالله. رسوله ثم لم يرتدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون الذي لا يجاهد ليس بني حق هذه الآية في صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله فجاءه رجل وقال دلني على عمل يعدل الجهاد قال لا أجل ثم قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم ولا تفتر ولا تضعف وأن تصم ولا تفتر قال ومن يستطيع ذلك فها هو الجهاد الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوان. وغير أن الشهيد المعتم الطيب ودهسه يتعوده اللون لون الدم والريح ريح المسك فقال استفسر الله للمجاهد في سبيل بأجل خير الجنة أو يرجعه سامًا مع أجره غنيمة وهكذا اسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القدير الحور الحين وجماله الذي يلقاهم المجاهد حينما يبين لقنا قاتم من أهل الجنة للطلع إلى الأرض لأشرق ما بين السماء والأرض ولا ملأته ريحة ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. ورحمنا القرآن. رحبنا بالنظر الجهاد. وبيّن لنا أن الظل والعذاب يصيبنا يوم النكول jihad يا أيها الذين آمنوا ما لا ما الذي حدث لكم ولذك ما لا, لا إذا خير لكم من في سبيل الله إذا خذتم بالأوف أو من بالحياة الدنيا في الآخرة ثم نجحوا في الحياة الدنيا, الحياة الدنيا في الآخرة إلا خليل ثم يحدد تحديدا واضحا لا خليل ولا كم يوم ولا كجاهد يعذبكم عذابا قليما ولا سبب القمة والعذاب يعني ليس في آخر بحق إنما العذاب الأليم في الدنيا أيضا الأليم. وإذا لاك عذاب الأليم أجد مما يعجب فيه المسلمون الضالبون الحكام الضغط المستبدون للداخل والأهداف التي لها النصرى. أرضى المسلمين في الحاجة. وحكامنا يتحاولون مع صهورياً ومع الاستقار. وهل وهل وأكبر وأكبر وأكبر من أن مسلماً أو حقاءات من حقاء المسلمين على يهون وعلي وقع معاهدة جمبهين المعاهدة الباطلة الخاصة هذا المجرم الطاري وهذا الكاثر الطاري للناس أنواع السادات وعنثان من حقاء المسلمين من وقعوا معاهدة جمبهين فرئيس نجة القرص هو الذي يريد أن يخرب القرص على يده وهكذا يجب حقاء وطغيانهم. ونجد ان هؤلاء حينما ترقل الجهاد استفدوا وفقوا ووقعوا معاهدات مع اليهود ومعاهدات مع الانتفاق. وان حكام المسلمين حقوقوا الامر خصفين إلى الغرب وفريقنا ركب إلى الشرق وهم يظنون أنهم يستمدون العزة من هؤلاء وأولئك لأنهم جهلة غللة لا يعرفون عن الإسلام شيئا لا يعرفون من أين استمدوا العزة لا يعرفون من أين أخذوا الكرامة والقوة إن لها مبع الوحيد والأمين من كان يريد العزة فلله العزة جميعها. كله يصعب بالكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. لا عزة في أمريك ولا عزة في أورسيا ولا قوة في حاولان ولا حيل. إنما العزة في ولرسوله وللمؤمنين كما قال الله تعالى: وإله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نشر المنافقين بأن لهم عجائب عظيمة. الذين استحقوا أولياء من دور المؤمنين. هل تقول إنهم العزة؟ فإن الحزة لله جميعا. واتخذوا من دور الله الهد ليقولوا لهم عزة. يلا! سيقولون بحفاظتهم ويقولون عليهم ضده. فالعزة هو أيها الهدوة. العزة لله وحده. والقومة لله وحده. والنصر لله وحده. فلا بد أن نعتمد على الله. ونتبرك ونركز إلى الله وحده لا نركز إلى دولة صغرى ولا شولة صغرى لتركينا للجهاد أصابل معدار الأليم في الغجاء والجراء والجساء والجراء, والجراء, والجراء والمواصلات والإزكاء وكل مراجع الحياة لأننا تركنا الجهاد لسبيل الله فعليكم بالجهاد ولا تسمعوا كلاماً مخافضيناً وعورقيناً مبطئين فإنهم عن الإسلام من أحبوه لا تصنعوا مثل هذه الدعايات الباطلة والشمه الكاذبة التي يريدونها المسلم في حياته إما مجاهد وإما محذ نفسه للجهاد عليكم أيها الأخوة بالجهاد من سبيل الله ولا بد أن تشاركون المسلمين المعذلين في السجود تشاركونه وأن ترفعوا أصواته لا بد من صرحة لا بد من نمع على إخوانكم في مصر وفي العرق نصر من الذين وضروا في سجونه من المجاهدين الموحدين. في سجون نصر الآلات الذين عذبوا. عذبوا وعودوا وقعوا. تقولوا بالنار لأجسادهم. وقل الله عليهم الصحر وصُلَّمت عليهم القلاة المجوعة المسعورة وعُلِّقوا من أرسلهم في السرط وتجلَّت أجساثهم وأعوذهم وهم يضرحون وهم على هذه الحال ضُعِقوا بالحطي الغريغة والأسلاف المفتولة والكلاة والكرافين هؤلاء أخو لا تتحدَّوا عنهم فعليكم أن ترطعوا النساء، فحضموا النساء وقدموا <تصفيق> تهديدا شديدا، وقدم النساء في بيوتهم وفي غياب أرحيم وعهد، لحتى يشاهد في سجون